الحمد لله الحمد لله حمد من يرجوه ويخافه أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له لا شريك له في ملكه وعظمته وجانبه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومستفاه صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب ومن اتبع رضاه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فإنها الملاذ والملجأ وإليها المرجع والمآب من اتق الله وقاه ومن استمسك بحبله هداه فعليكم بالتقوى فانها العروه الوثقى عباد الله نتصفح اليوم سيرة آخر الخلفاء الراشدين المهديين الذين اوصانا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه باتباع سنته وسنتهم وطريقتهم رضوان الله عليهم أجمعين نتصفح تلك السيرة العطرة نرى فيها جوانب العظمة والهمة التي جعلتهم في القمة ولربما خالج الشك رأي أحدنا ما هؤلاء بشر ولكن دين الله حينما يخالط بشاشة القلوب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أول من أسلم من الصبيان وصل مع رسول الله استخلفه الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته ليلة الهجرة ووكل إليه رد الودائع زوجه الرسول صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة في السنة الثانية كان عمره حين أسلم عشر سنين وحين هاجر ثلاثة وعشرين وحين توفى الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة وثلاثين، وحين توفى واستشهد ثلاثة وستين، تولى الخلافة في خمس وعشرين من ذي الحجة لعام خمس وثلاثين للهجرة، استشهد بالكوفة ليلة السابع عشر من رمضان سنة أربعين، تزوج في حياته تسعة نسوه. وله أمهات أولاد غيرهن له تسعة وعشرون ولدا أربعة عشر ذكرا وخمس عشرة إناث ذلكم علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن شام ابن عبد مناف ابن عبد مناف القرشي الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ترّب في حجره ولازم زمن نبي حتى وفاته كان أسمّر اللون أصلع الرأس ليس في رأسه شعر إلا من خلفه أبيض شعر الرأس واللحية أدع العينين عريض المنكبين شديد الساعد واليد خشن الكفين عظيم البطن ولذا يسمى بالبطين ربعة من الرجال. ليس بالطويل ولا بالقصير حسن الوجه ضحو السن، لم يتدنس رضي الله عنه بدنس الجاهلية إذ أسلم دون البلوق وما زال منذ أسلم يبدي من حبه للرسول صلى الله عليه وسلم وتفانيه في دعوته وتضحيته في سبيلها مما جعله صاحب المهمة الفدائية في حادثة الهجرة شهد المشاهد كلها مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأبلى فيها البلاء الحسن لم يتخلف عن غزوة من الغزوات إلا في غزوة تبوك خلفه رسول الله على المدينة فقال علي رضي الله عنه أتخلفني في الصبيان والنساء فأجابه صلوات ربي وسلامه عليه مطيبا خاطرة أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد رواه البخاري كان رضي الله عنه حامل رواء النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر الغزوات إنه علي بن أبي طالب صاحب التضحيات البطل المقدام ظل هكذا إلى أن قُبِض رسول الله صلى الله عليه وسلم أما مع الخلفاء الراشدين فكان رضي الله عنه أرضى نعم العون ونعم الوزير حتى حتى إنه في خلافة عمر كان من أكبر رجالات عمر الذين يعتمد عليهم بعد الله فكان عمر يتعوذ من معظلة ليس لها علي وكان يستخلفه على المدينة إذا غاب وفي خلافة عثمان. كان علي رضي الله عنه من أول المبايعين ولما ثارت الفتنة عليه رضي الله عنه أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابنيه الحسن والحسين للدفاع عن عثمان رضي الله عنهم أجمعين حتى نفذ أمر الله بعد ذلك عباد الله بويع بالخلافة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه تولى الخلافة. تولّى الخلافة والسيوف مسلته ودسائس أعداء الله تعمل عملها في إيقاد جذور الفتنة وتفريق كلمة المسلمين حتى التقى المسلمون وجه لوجه في ثلاث في ثلاث معارك رضي الله عنهم ورحمهم ومع هذه الفتن التي أحاطت بخلافته فقد كان رضي الله عنه شديدا في الحق. مقيما للعدل خاشعا لله مجتهدا في نصح الأمة لا يجامل في الحق أبدا ولا يخاف في الله لو متلايم زاهدا في الدنيا بعيدا عن الترف وكما كانت حياته جهادا كانت وفاته استشهادا عباد الله حين نتكلم عن فضائل علي رضي الله عنه فإن فضائله كثيرة. حتى قال الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة واليسمع ذلك أهل الرفض لم ينقل لأحد من الصحابة من الفضائل ما نقل لعلي رضي الله عنه ولكن حسبنا نواحي ميزته عن غيره وفضائل جعلت له قصب السبق دون غيره فمما ما يبين فضله وسبقه علمه رضي الله عنه علمه رضي الله عنه فقد كان من علماء الصحابة وأشهر فقهائهم وأدقهم نظرا وأشدهم توفيقا للحكم الصائب والرأي السديد كان الصحابة يرجعون إليه إذا أشكلت عليهم المسائل فقد عرف بدقه الفهم وسداد الرأي منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أرسله عليه الصلاة والسلام إلى اليمن قاضيا وقال صلى الله عليه وسلم فيه أقضى أمتي علي وكان الصحابة كثيرا ما يحيلون إليه ويحيلون عليه من يتوجه إليهم بسؤالهم عن مسألة من مسائل العلم قال أذينة العبدي أتيت عمر رضي الله عنه فسألته من أين أعتمر من أين اعت... من أين اعتمر؟ قال أتي علياً فسأل وجاء رجل إلى معاوية رضي الله عنه فسأله عن مسألة فقال له معاوية سل عنها علياً فهو أعلم قال يا أمير المؤمنين جوابك فيها أحب إلي من جواب علي فقال معاوية بئس ما قلت. لقد كرحت رجلاً كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزره بالعلم غزرا رواه أحمد في المناقب ورفعت إلى عمر امرأة ولدت لستة أشهر لستة أشهر فأراد عمر رجمها فقال علي رضي الله عنه إن الله تعالى يقول وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقال وفي في عامين فالحمل ستة أشهر والفصل في عامين فتكون ثلاثين شهرا فترك عمر رضي الله عنها رجمها وقال لولا علي لها لك عمر وكان عمر يتعوذ من معذلة ليس لها أبا الحسن رضي الله عنه أما من الأخرى وصفته المثلا فهي شجاعته فقد كان منها بالمحل الأوفاء في غزوة بدر أبلا بلا حسن. حين خرج مبارز للوليد بن عتبة فقتله وأبلا في أحد بلا أنحسنا مشهود وقد قتل فيها حامل لواء المشركين وكان مع من ثبت حين انهزم المسلمون وكان حامل لواء رسول الله وكان حامل لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حمراء الأسد بعد أحد أما في معركة الخندق فكان له البلاء المشكور حين برز من المشركين من يقال له عمر بن ود من الشجعان البواسل، فقال لعلي يبن أخي إني لا أحب أن أقتلك، فقال علي ولكن والله أحب أن أقتلك فحمي فحمي عمر فاقتحم عن فرسه فعقره ثم أقبل على علي فتنازل. وتجاولا وتصارع فقتله علي رضي الله عنه وفي خيبر حمل الرأي وفتح الله للمسلمين خيبر بعدما صمدت أمامهم أيام شجاعة وإقدام يتحلّ بها الخليفة الراشد ومع الشجاعة العلم ومع الشجاعة العلم ومع الشجاعة والعلم, ومع الشجاعة والعلم هنا كزه دول ورع والبعد عن زخارف الدنيا وبهرجها، فقد عاش رضي الله عنه في خلافته، يلبس الخشن من الثياب ويتعفف عن أموال المسلمين. قال أبو سعيد الأزدي: رأيت عليا في السوق، رأيت عليا في السوق وهو خليفة، وليسمع ذلك من يتخوضون في مال الله. سمعت عليا في السوق وهو يقول. من عنده قميص، من عنده قميص صالح بثلاثة دراهم فقال رجل عندي، فجاءه به فأعجبه، فأعطاه ثم لبسه، فإذا هو يفضل عن أطراف أصابعه، فأمر به فقطع خليفة ثوبه خليفة. ثوبه بثلاثة دراهم وأيضاً مستعمل وقد عوّت في لباسه الرخيص فقال مالي فقال مالك واللبوس إن لبوسي هذا أبعد عن الكبر وأقدر أن يقتدي به المسلم ولعل ولعل أجمل وصف لعلي رضي الله عنه وأرضاه ما وصفه به ضرار الصدائي عند معاوية رضي الله عنه، حينما طلب منه معاوية أن يصف له عليا صاحِبَه، قال له، قال عنه كان والله بعيد المدى، شديد القوى، يقول فصلا، ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه، وتنطق الحكمة من نواحي، يستوحش من الدنيا وزهرتها ويأنس إلى الليل ووحشته كان غزير كان غزير العبرة طويل الفكرة يقلب كفه ويخاطب نفسه يعجبه من اللباس ما قصر ومن الطعام ما خش يعظم أهل الدين ويقرب المساكين ولا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله وأشهد بالله لقد رايته في بعض مواقفه وقد ارخى الليل سدوله وغارت نجومه يميل في محرابه يميل في محرابه قابض لحيته يتململ تململ السليم يعني الملدوغ يبكي بكاء الحزين ويقول يا دنيا غري غيري إليّ تعرضتي أم إليّ تشوّفتي هيات هيات قد طلقتك ثلاثة لا رجعت فيها فعمرك قصير ومجلسك حقير وخطرك جليل آه ثم آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق انتهى كلامه رحمه الله رضي الله عنك يا ابن عم رسول الله وأجزل لك المثوبة وجعل لنا في سيرتك خير عبرة وعظة عباد الله أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور التواب الرحيم الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشان وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيراً أما بعد فيا عباد الله استعيذوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن استعيدوا من الهوى، فإنه يهوى بصاحبه في النار. فلطالما أصمت الهوى آذاناً كانت الحق صاغية، فما لبثت أن صمتت عن الحق صاغرة. ولطالما هوى الهوى بصاحبه في أودية التيه والظلال، فثلاث مهلكات: هوى المتبع، وشح مطاع وإعجاب المرء برأيه. لقد ظل في علي. رضي الله عنه وأرضاه فئتان فئة غلت وفئة بغت لقد خرج الخوارج على علي رضي الله عنه وحاول ارجاعهم وإقناعهم بالبرهان والدليل وبين لهم خطأهم وبعدهم عن الصواب فأرسل إليهم ابن عباس رضي الله عنه وتكلم معهم فرجع من رجع رجع منهم الفيل وأصر من أصر وزين لهم الشيطان خروجهم على الجماعة واستباحة دماء المسلمين وتجمعوا في مكان يقال له النهروان فقاتلهم علي رضي الله عنه وتفرقوا وبعد سنين وبعد سنتين وبعد سنتين في سنة أربعين للهجرة اجتمع ثلاثة نفر وتذاكروا أهل النهروان وأملأ عليهم الشيطان أن يقتلوا معاوية وعمر بن العاص وعلي بن أبي طالب وتوجه كل واحد إلى صاحبه فأما عمر بن العاص رضي الله عنه فسلم وقتل غيره وأما معاوية رضي الله عنه فأصيب في قفاه وشفاه الله، وأما علي بن أبي طالب فتوجه إليه رجل يقول له عبد الرحمن ابن ملجم، فترصد له عند خروجه لصلاة الفجر، فضربه بالسيف وهو يقول الحكم لله يا علي لا لك ولا للأصحابك، فخر رضي الله عنه صريعة وتجمهر الناس وقبضوا على ابن ملجم. وأدخلوه على أمير المؤمنين فقال لهم النفس بالنفس إن أنا مت فاقتلوه كما قتلني وإن بقيت رأيت رأيي فيه ثم ظل بعدها يومين أو ثلاثة حتى توفي رضي الله عنه وأرضاه كان علي رضي الله عنه على علم أنه سيقتل فقد أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال له مرَّة ومعه عمار بن ياسر يا أبا تراب ألا أحدثكما بأشق الناس رجلين قلنا بلى يا رسول الله قال أحيمر ثمود الذي عقر الناقة والذي يضربك على هذه يعني قرن علي حتى تبتل هذه من الدم يعني لحيته رواه أحمد والحاكم وصححه الألباني وقد دفن رضي الله عنه في دار الإمارة في الكوفة لا كما تعتقد الروافض أنه في النجف كما قال ابن كثير ولذا عباد الله لذا عباد الله لنا أن نتوقف وقفة تأمل وعبرة حول مقتل واستشهاد علي رضي الله عنه وأرضاه فالذي قتله كان يبتغي بذلك وجه الله فيما يزعم وهذا فهم سقيم يحدوه الهوى والطيش وكما قال من قتل عثمان رضي الله عنه طعنه عدة طعنات وقال ثنتان تان لله وواحدة بما في نفسي وهذا وهو الحق فقد كانت كلها لهون في أنفسهم وأولئك هم الخاسرون فعلى المسلم أن يقف وقفة تريث خصوصا في حقوق في حقوق الناس ودمائهم وأعراضهم وأموالهم فلا يحق مال مسلم دون رضى منه ولو كان قذيبا من أراك ولو كان قذيبا من أراك فليسمع ذلك الظلم وزوال الدنيا أعظم عند الله من إراقة دم مسلم بغير حق فليسمع ذلك الذين يتخوضون في الدماء إن أهل الحق من أهل السنة يتوسطون في علي رضي الله عنه بين الخوارج وأهل الرف أولئك خرجوا وقتلوا وأولئك غلو وكذبوا ووقعوا في أعراض الصحابة الآخرين وقد ظلوا ظلاً بعيداً وقد عيمتم سيرة الخلفاء الراشدين وما بينهم من المحبة والوئام والدفاع والتصاهر فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين اللهم إن نعوذ بك من الهوى ونعوذ بك من الفتن اللهم إن نعوذ بك من الهوى ونعوذ بك من الفتن اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا التباع وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعلهم التبسا علينا فنظل يا رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارك على نبيِّنا وحبيبنا ومهجة قلوبنا وقدوتنا وحبيبنا محمد بن عبد الله اللهم أحينا عزة على سنته وتوفنا شهداء على ملته وحشرنا في زمرته وسقنا من حوض وجمعنا به في دار كرامتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم عزل الإسلام والمسلمين اللهم عزل الإسلام والمسلمين اللهم عزل الإسلام والمسلمين اللهم أخذل من خذل الدين اللهم أخذل من خذل الدين اللهم رد ظال للمسلمين اللهم رد ضال للمسلمين اللهم رد ضال للمسلمين اللهم كل المسلمين في كل مكان وتحت كل سماء اللهم كلهم عونا وناصيرا يا رب العالمين اللهم كلهم في الشام حيث يذبحون اللهم كلهم في الشام حيث يذبحون اللهم كلهم ناصرا وظهيرا يا حي يا قيوم اللهم أنت مولاهم الكافرين لا مولا لهم اللهم مكّلهم اللهم مكّلهم اللهم أحبط مخططات الأعداء فيهم اللهم أحبط مخططات الأعداء فيهم وفي كل بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم اهدي ولاة أمور المسلمين ما تحبه وترضاه اللهم اجعلهم هداة مهديين اللهم أهدي ولاة أمورنا خاصة وولاة أمور المسلمين عامة اللهم استوذر فينا الصالحين اللهم ولي علينا الأخيار، اللهم عليك بالفجار يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا من بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغذنا اللهم أغذنا اللهم اسقي بلادك وعبادك وبلادك الميت يا رب العالمين اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله اللهم يا ذا الجلال والإكرام إن عبادك الضعفاء إن عبادك الضعفاء أنت ربنا ونحن عبادك ولا غنى لنا عن فضلك اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنزل علينا بركات من السماء اللهم أخرج لنا بركات الأرض يا رب العالمين ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقي كطرف عين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي لاقرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.